بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في herra, وله الحمد في herra, وهو الحكيم الخبير يعلم ما ينج في herra, وما يخرج منها وما ينزل من السماء لا يعلم دفنها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بل لا وربي لا قل بل عالم الغيب لا يحسب عنه مثقال ذروة السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَادِزِينَ أُولَئِكَ أُنَاهُ لَهُمْ عَذَابٌ من رَجِزٌ أَلِيمٌ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلي ينبوكم إذا مزّقتم كل إِذَا إذا مزّقتم كل مزّق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أن به جنة مَنَ لا لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ شأن خسف بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السماء.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 ان يعمل سوءات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولي ثيما نريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزر منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان واجفانك الجواب وقبور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي يشكر وقليل من عبادي يشكر فلما قضينا عليه الموت ما على موته ما دلهم أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا نَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُونِ بلدة قريبة رب غفور فأعرض فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثلي وشيء وشيء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 ويسيروا فيها ليالي وأياما آمنون فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزق لهم كل مزق إن في ذلك لآية لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا فتبعوه إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شتى وربك على كل شيء حفيظ Poliedorumina viina, zara, kumia, dunilla, laima ikone, mifona, zara, timo, fissa, maa, la, timo, la, timo, timo, timo, timo, timo,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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً että بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ovat niin monia, الْوَعْدُ إِن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأفرون عنه ساعة لا تستأخرون عنه ساعته ولا تستقدون وقال الذين كفروا لا مؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترىذالهم نوقون عياذ ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استبعفوا للذين استكبروا لولا أنكم لكمنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استبعفوا أنحو صددناكم عن الغدى قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحو خددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار بِالْمَكْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنِ افْتِرَا بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأُسَرُّ نَدَامَتَنَا لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفواها إلا قال مترفواها إن بما أرسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر أولا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسك الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفًا إِنَّ إلا, إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ ضِعْفٌ بِمَا عَمِلُوا فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْجَنَّةُ عفِي بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِلُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَآئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْبَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُكُ رِزْقًا لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنِ وَيَقْدِرُ له وَمَا أَنفَقُتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الْعَازِفِينَ وَيَوْمَ يَحْصُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَأ بل كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه. بل كانوا يعبدون الجن. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمن. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض. فعوا ولا ضروا، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعوا ولا ضروا، ونقول للذين ظلموا ذخوا النار التي كنتم بها تكذبون، وإذا تفلأ عليهم آياتنا بيناتهم. قالوا ما هذا؟ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أي يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترق. وقال الذين كفروا للحق لم جاء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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِعْشَارَ مَا وَمَا بَلَغُوهُ مِعْشَارَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ لَتِيرٌ Qul إنما أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Qul maa saaltukun minn ajirin fahewa lakumun In ajri illa ala allah Wahoo ala kulli şeyin shaheed Qul inna rabbi yakodifu bilh haqq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 وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَهِيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ وَهِيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ فَحِينَ بَلَغُوهُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعٍ من, مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ